ناس جداً. ومحتاجين بالفعل ان الناس تقرب منا واحنا نقرب من الناس ومحتاجين بالفعل ان احنا نوضح للناس اجماعة الانسان المسلم المتزم بالمسجد ده لا بيقطع ودان ولا بيقيم حدود على حد لازم نوضح لهم المعنى ده والمعنى ده مش هيصل للناس الا اذا نتحبتك انت عندك الطاقة الروحية الطاقة الايمانية والطاقة دي انت لو قدرت استغلاها صح فاتذقني هتغير حاجة جدا وعندك قوة أو طاقة أخلاقية لو قدرت أنت تستغلها صح هتبقى محبوب جدا وعندك طاقة وقوة عاطسية لو قدرت أنت تستغلها صح هتبقى إنسان محبوب جدا الحمد الشاركة اللي بتشمي الآن على الإسلاميين لازم تحتاج مننا برمجة لأدفتها لازم نكون شخصيات محبوبة كيف تكون شخصية محبوبة عند الناس